تو ناتجيلو الله اكبر الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياه نعبد واياه نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم وغير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ربهم محدف الا استمعوه وهم يعظون لا هي تنقلب قلوبهم واصغر نجوى النبين ظلموها الا هذا الا بشر مثلكم افتاتون السحر وانتم تبصرون قَالَ رَبِّي يَعْلَمُ الْقَوْلَ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ بَلْ قَالُوا أَضْغَاظُ أَحْلَامٍ بَلِ الَّذِي تَوارَى بَلْ هُوَ شَاعِرٌ فَلْيَأْتِنَا بِآيَةٍ كَمَا أُرْسِلَ الْأَوَّلُونَ مَا آمَنَتْ قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَهُمْ يُؤْمِنُونَ وما أرسلنا قبلك إِلَّا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وَمَا كانوا خالدين ثم خدقناهم الوعد فأنجيناهم وَمَن نشاء وأهلكنا المسرفين لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ بَكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ فَلَمَّا حَسُّوا بَأْسَنَا إِلاَّهُمْ مِنْهَا يَرْهَبُونَ لا تَرْكُضُوا وَارْجِعُوا إِلَى مَا أُسْرِفَتْ فِيهِ وَمَسَاكِنِكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْأَلُونَ قَالُوا يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ فَمَا كَانَ لَسَنَّ فَمَا زَالَتْ تِلْكَ دَعْوَاهُمْ حَتَّى جَعَلْنَاهُمْ أَصِيدًا خَامِدِينَ الله أكبر الله أكبر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 وَيْرِ الْ النَّغْبوب بِعَلَهِم وَلََّّين وَماَا خَلَقنَ السَّمَا أَوَْ الأأَرضَلََ مَا بَْلَهُ مَا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 لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلمون ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يشفعون الا بمن ارتضى ولا يشفعون الا ممن يرتضى وهم من خشيته مشفقون وَمَنْ يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَىٰهٌ مِّنْ دُونِهِ فَذَلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمْ كَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين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 وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَا أَنْ تَنِيدَ لِهُمْ وَجَعَلْنَا فِيهَا بِجَاجًا سُبْلًا لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوضًا وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍّ قَبْلَكَ الْقُلْدَ أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّدَّةِ وَالضَّرِّ لِنَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا غِثَاءً أَهَذَا الذي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ أَهَذَا النَّبِيُّ يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمَنِ هم كَافِرُونَ خُلِقَ الْإِنْسَانُ مِنْ عَجَلٍ سَأُرِيكُمْ آيَاتِي فَلَا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 ولتأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون الله أكبر الله أكبر, الله أكبر الحمد لله رب العالمين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 أَمْ لَهُمْ آلِهَةٌ تَمْنَعُهُمْ مِنْ دُونِنَا لَا يَشْتَطِيُّونَ نَصْرَ أَنفُسِهِمْ وَلَا هُمْ مِنَّا يُصْحَبُونَ بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طَالَ عليهم العمر أَفَلَا يَرَوْنَ أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا أَفَهُمْ غَالِبُونَ قُلْ إِنَّمَا أُنذِرُكُمْ بِالْوَحْيِ وَلَا يَسْمَعُ الصُّمُّ الْمُدَّعَاءَ إِذَا وَاللَّوْمُ مُدْبِرِينَ وَمَا أَنْتَ قُلْ إِنَّمَا أُنذِرُكُمْ بِالْوَحْيِ ولا يسمع الصم الدعاء اذا ما ينذرون ولا ان مسهم نفحه من عذاب ربك لا يقولن يا ويلنا ان ما كنا ضالين وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَبَيَانًا أَهْوَىٰ وَذِكْرًا الذين يخشون ربهم بالغيب وَهُم من الساعة مشفقون وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر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 قَالُوا لَقَدْ كُنْتُمْ أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ قَالُوا أَجِئْتَنَا بِالْحَقِّ أَمْ أَنْتَ مِنَ الْكَاذِبِينَ قَالَ ضَرَبَكُم رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الَّذِي فَطَرَهُنَّ وَأَنَا عَلَى ذَلِكُمْ مِنْ الشَّاهِدِينَ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 وَهَ بَنَا لَ إسحاقَ وَيَعْقُ بَنافِ لَ وَكُل جَعلْناَ صالشين وَجَعلنهُ مَ إَّتَ يَهْدُونَ بِأَمنَا وَأَو حَينَا إلَيْهِم تلَ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ اللَّهُ رَبُّكُمْ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ الحمد لله رب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 وَلَوْ ظَنَّ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا لَّجِئْنَا بِهِ التي الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبَائِثَ إِنَّهُمْ كَانُوا سَوْءًا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا شَوْئًا فَاسِقِينَ وَأَدْخَلْنَاهُ في إنه مِنَ الصَّالِحِينَ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 وَإِرْغَمَ نَغْمُوبَ عَلَيْكُم وَلَضَالِّينَ وَجَاءَ هُدَى سُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي حَرْفٍ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِ شَاهِدِينَ فَفَهَمْنَا اسْمَيْهِمَا وَكُلًا آتَيْنَا حُكْمًا وَالْمُلْكَ وَشَخَّرْنَا مَا دَاوُدَ فِي الْجِبَالِ يُسَبِّحُنَا وَالطَّيْرَ وَكُنَّا فَاعِلِينَ وَعَلَّمْنَاهُ صَنعَةَ لُبُوسٍ وَعَلَّمْنَاهُ صِنعَةَ لُبُوسٍ لَكُمْ لِتَحْصِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ فَهَلْ أنتم وَإِذْ سُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً سَخَّرَ بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَدِيدِينَ وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَن يَعُوصُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ وَكُنَّا لَهُمْ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 وآتيناه أهلا ومثلا معهم رحمة من عندنا وذكران العابدين الله, الله, الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين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 اسماعيل وادري واسماعيل وادريس ودل الكفل كلهم من الصابرين وادخلناهم في رحمتنا انهم من الصالحين وظنوا اذ ذهب مغاضبا فظن اننا نقدر عليه فما في الظلمات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 وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الواردين فاستجبنا له ووهبنا له يحيا وأصلحنا له زوجة إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رهبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين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 وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ كُلٌّ إِلَيْنَا فَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعِيهِ وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ وحرامٌ على قريةٍ أهلكناها أنهم لا يرجعون حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وَهُم من كل حدب ينسلون وَقَصَرَ الْوَعْدُ الْحَقُّ فَإِذَا هِيَ شَافِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا يَا وَيْلَنَا قَدْ كُنَّا فِي غَفْلَةٍ وَقَصَرَ الْوَعْدُ الْحَقُّ فَإِذَا هِيَ شَافِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا يَا وَيْلَنَا قَدْ إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ أَنْتُمْ لَهَا وَالِدُونَ لَوْ كَانَ هَا أُولَاءِ آلِيَةً مَا وَرَضُوهَا وَكُلٌّ فِيهَا خَالِدُونَ لَهُمْ فِيهَا جَفِيرٌ وَهُمْ فِيهَا لَا يَسْمَعُونَ إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُم مِّنَّا الْحُسْنَىٰ أُولَٰئِكَ عَنَّا مَبْعُودُونَ لَا يَسْمَعُونَ حَسِيسَهَا وَهُمْ فِيمَا اشْتَهَتْ أَنفُسُهُمْ خَالِدُونَ مَا يَحْزُنُهُمُ الْفَزَعُ الْأَكْبَرُ وَبُشِّرُوا بِجَنَّةٍ لا يحزنهم الفزع الاكبر وقد لطاهم الملائكه هذا يومكم الذي كنتم توعدون الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله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 يوم نضو السماء كطيس جل من الكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين وَنَظَرُكَ كَتَبَنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِي الصَّالِحُونَ إِنَّ فِي هَذَا لَبَلَغًا لِقَوْمٍ عَابِدِينَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ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 السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمه الله السلام ورحمة الله السلام الله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 اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم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 وترى الأرض هامدة فإذا أنزل ما عليها الماء تزت وربت وأنبتت من كل زوج ذَلِكَ ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير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 يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه ذلك هو الضلال يدعو لمن ضر اقرب الي يدعو لمن ضر اقرب من نفعه لبئس المولى ولا العشير إن الله يدخل الذين امنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الانهار ان الله يفعل ما يريد مَن كان يظن ان لن، مَن كان يظن ان لا يقدر، من ذلك بذلك بما قدمت يداك وان الله ليس بغلام من وَامِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالآخِرَةَ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُ وَمَا يَنفَعُهُمْ وَدَعُوا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 الله أكبر الله أكبر, الله أكبر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 وَاكْثِرْ سِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ وَمَنْ يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُكْرِمٍ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ الله اكبر الله اكبر هذان خصمان احتصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يسهر بهم ما في بطونهم والجنود لهم مقامع من حديد كُلَّمَا أَرَادُوا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا مِنْ غَمٍّ أُعِيدُوا فِيهَا وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ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 إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإنحاد بظلم نذقه من عذاب أليم الله أكبر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 لِيَشَاهَدُوا مَنَافِعَ عَلَيْهِمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ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 هناكك أَل اللَّهِ وَيرَ مُشْكينَ بِ وَمَيْ يُشْرِك بالِاللههِ فَكَأَن النَّماَا خَظَ منِنَ السَّم إفَ تَخْطَفهُ الطَيرُ أَ تَعْو بِِذذحُ فيِي مَكَانِ ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَى أَجَرٍ مُسَمَّا ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقَ وَإِن كُن لِأُمَّةٍ جَعَلْنَا مَن سَكَى لِيَذْكُرَ اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن دَهِيمَةِ الْأَنْعَام فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَالصَّابِرِينَ عَلَى مَا أَصَابَهُمْ وَالْمُقِيمِ الصَّلَاةِ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ وَالَّذِينَ جَعَلُوا لَكُمْ مِنَ الشَّجَرِ آلَةً مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ لكم فيها خير. فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر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 والذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضا ببعض له ادمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز الذين إن متنوا ومنكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور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 فَكَأَنَّهُمْ مِنْ طَغْيَةِ أَهْلَكْنَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ فَهِيَ قَوِيَّةٌ على عُرُوشِهَا وَبَأْسٌ مُعَطَّلَةٌ وَقَصْرٌ مَّشِيدٌ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وإن يوما عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سنة مما تعدون وكأي مِنْ قرية أم لَهَا لها وهي ظالمة ثم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 وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ ولا نبي إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا فَجَاءُوهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ اللَّهُ فَاعْبُدُوهُ وَاتَّقُوهُ ۚ وَبَشِّرِ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 وَالَّذِينَ آمَنُوا لَن نُّضيفَ عَلَيْهِمْ حِمْلًا ۚ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُبَوِّئَنَّهُم مِّنَ الْجَنَّةِ غُرَفًا تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ۚ وَرِضْوَانٌ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 أَزَالُ الَّذِينَ تَفَرُوا فِي مِذْيَةٍ مِّنْهُ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً أَوْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَقِيمٍ أَلْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَلُوا في فِي جَنَّاتِ والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب مهين والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماسوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين لا ييدخلَ النهُم مجخَلَ يغبونهُ وَإ الله عَليم حليم.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 أَلَمْ تَرَ أن اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسُقِيَتْ بِهِ الظَّرْعُ وَمَا هُوَ بِقَاعِدٍ إِنَّ اللَّهَ نَطِيفٌ خَبِيرٌ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ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 وَهُوَ الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان لكفور لكل أمة جعلنا من سكنهم ناسكوه فلا ينازعنك في الأمر وادع إلى ربك إنك لعلى هدى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 وَإِذَا تُتلى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنْكَرَ يَكَادُونَ يَسْتَثِرُونَ بِالَّذِينَ يَسْمَعُونَ عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا قُلْ أَفَأُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِنْ ذَلِكُمْ أَنَّ رَبَّ عَذَابَ اللَّهِ الَّذِينَ كَفَرُوا وَبِئْسَ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 وضعف الطالب والمقلوب ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز الله أكبر الله أكبر الله أكبر, الله أكبر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 الله يَصْطَفِي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور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 الله أكبر الله أكبر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 فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير الله أكبر الله أكبر <تصفيق> السلام عليكم ورحمة الله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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين هدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين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 الله اكبر الله اكبر سمع الله لمن حميدا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 اللهم لمن حميدا ولك الحمد الله الله السلام عليكم حمةة الله السلام عكم ورحمةة الله السلام علييك وحمةة اللهلهكبر الله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 الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد الله اكبر الله اكبر سمع الله لمن حمده اللهم اهدنا في من هديث وعافنا في من عافيث وتولنا في من توليث وبارك لنا فيما أعطيث وقنا واصرف عنا شر ما قضيث فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من وعليه ولا يعز من عاديه تبارك ربنا وتعالي لك الحمد على ما قضيه ولك الشكر على ما أعطيه نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليه سبحانك ربنا إنك قريب ممن دعاك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 اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعود بك اللهم من النار وما قرب إليها من قول أو عمل اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي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 واجعلنا مباركين أينما كنا اللهم إنا نسألك طول العمر وصلاح العمل اللهم هون علينا سفرات الموت وذكرنا النطب لا إله إلا الله ووسع علينا قبورنا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 وفق جميع أولاة أمور المسلمين للعمل بكتابه اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبعفوك من عقوبته وبك منك لا نحصي ثناء عليه أنت كما أثنيت على نفسه وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Allah <laughs>